ويقول بانه دعاء ودعاء يقال بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم هذا ليس صحيح هذا ليس صحيح جزاكم الله خيرا رب احفظكم من كل سوء ارضكم الزياده التي قال تمسكوا بها وهم تمسكوا بها طبعا في هذا الباب وانه اي احد ممكن يقول في هذا الباب وشافعوا في فيه يتمسكون بها وهي ضعيفة فيها علل أولاً الإنفراد إنفرد هذا بها عمن هو أكبر منه وأحفظ منه وأعرضه السنة عنها يعني أهل السنة لم أهل السنة لم يعني نم يروا هذه المسألة أو هذه الزيادة هو اضطراب لفضها وأن رويها أعرفها له عن روح هذا حديث منكر يعني ليس ضابطا معه اللهم أمين رضي الله عنكم ومثل هذا يقتضي حصول الرب والشك في كونها سابتا فلا حجة فيها إذا الاعتبار بما رأى صحابي لا بمفاهمه إذا كان اللفظ الذي رأىه لا يدل على مفاهمه بل على خلافه خذنا الادراج موجود في هذا ظاهر ومعلوم أن الواحد بعد موته إذا قال اللهم فشفعه فيها وشفعني فيه مع أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يدع له لم يدع له كان هذا كلاما باطلا كيف فضم شفعة فيها يعني اخمد شفاعته فيها وهو ميت أصلا ما دع لك فكيف يكون بذلك رب يحفظكم جميعا جزاكم الله أن كل خير ما انت عثمان المحاريف لم يامره ان يسال النبي صلى الله عليه وسلم شيئا ولا ان يقول فشفعوا فيه ولم ان بالدعاء الماثور على وجهه وانما امره ببعضه وليس هناك من النبي صلى الله عليه وسلم شفاعه ولا ما يظن انه ولا ما يظن انه شفاعه فلو قال بعد موتي فشفعوا في لكان لك كلاما لا معنى له ولهذا لم يامر عثمان والدعاء الماثور عن النبي صلى الله عليه وسلم لم يامر به والذي دعيه ليس ماثورا عن النبي صلى الله عليه وسلم ومثل هذا لا يثبت لا تثبت بشريعه كثاغل ما ينقل عن أحد الصحابة في جنس العبادات أو الإباحات أو الإجابات أو التحريمات إذا لم يوافقه غيره من الصحابة عليه وكان, كل وكان ما يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم يخالفه لا يوافقه لم يكن فعل سنة يجب على المسلمين اتباعها بل غياته أنه أن يكون ذلك ماسوخ فيه الاجتهاد ومما تنزعت فيه الأمة فيجب رد إلى الله والرسول وهنا يعني عشان نكون مع الانصاف والعلمي هنا إقرار من ابن ثامية بوجود الخلاف هنا إقرار نظامية بوجود الخلف حتى لا يكون عندنا يعني عصف و وقاصف لمن يخالف وكلام باطل و و و و ونبدع ونجهل في مسألة قد أقر علماؤنا بالخلاف فيها فالحق الخلاف موجود وإن كنت أراه ضعيفا جدا لكنه موجود وهذا إقرار بأنه موجود فإذا تنازعت الأمة إذن عندنا أرض صلبة في هذا الباب هي الرجوع إلى الله وعلى الرسول وما اختلفتم فيه من شيء فحكموه إلى الله هذا الأصل الأصيل ولأدى الأضاء الكثيرة مثل ما كان ابن عمر ويدخل الماء في عينيه في الوضوء وهذه مو بلغة حتى عامية يعني هو مو في في في, في التبع الأثر لكنه أخطأ في هذه المسألة. نعم. ويأخذ الأذنيه ماء جديد لو كان أبو ريا يغسل يديه إلى العضدين في الوضوء لكن أبو ريا رفعها لأن النبي صلى الله عليه وسلم. وقال مستعن أن تيلا غلط فليفعل وروى عنه, عنه انه كان يمسحونه وهو يقول هو موضع الغل فان هذا وان استحبه طائفه من العلماء اتباعا لهما اتباعا لهما ولا بد ان تفهم لان قول الصاحب عندهم حجه ولذلك في أصول فقه في من تامينه يقول بان قول الصاحب حجه عند الجمهور المعتزله يقولون او الاشعار يقولون قول المتكلمين قول اهل السنه قول الصاحب ليس بحجة يقسم ذلك الاشاعره فقد خلفهم بذلك آخرون و قالوا سائر الصحابة لم يكونوا توضؤنا كذا، فإذا كانت المسألة الترجيح كما قال الرمام أبو حنيفة إذا جاءني الحديث عن النبي صلى الله على العين ولا الرأس وحب وجاء وإذا جاءني العصر عن الصحابة فالعين والرأس وحب وكرامة وإذا جاءني التابعين خيارنا بيننا وبين التابعين جرى المسؤال إنه من من صغار التابعين. والوضوء الثابت الذي في صراحينا عن النبي صلى الله عليه وسلم وجه من غير وجه ليس فيه أغز ماء جديد الأذني ولا غسل ما زاد على المفاقين والكعبين والسعونق ولا قال النبي صلى الله عليه وسلم من استطاع أن يطير فليفعل هو عمتا الحق أن حديث أبيرها نعم في مساءة الإطالة هنا رفعها للنبي صلى الله عليه وسلم بل هذا من كلمة أبيرها جاء مدرجا في بعض الحديث ما قال النبي صلى الله عليه وسلم أنكم تأتون من الكلامة غرى محجلين من آثار الوضوء وكان صلى الله عليه وسلم متوضع حتى يشرع في العدد والساق وقال أبو ريرة وما من استطاع منكم أن يطير غرته فليفعل وظن من ظن أن غسل العدد من إطالة الغرة وهذا المعنى لف إن الغرة في الوجه إلى في اليد والرجل وإنما في اليد والرج الحجلة والغرة لا يمكن إطالتها فإن الوجه يغسل كله ولا يغسل الرأس كما لا يغسل رأسه ولا الغرة في الرأس والحجلة لا يستحب إطالتها وإطالتها مسلة لو لو قال مسله هذا فيه نظر ولأنه لما قلنا ورد عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه رفع ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أفعى الله بكم زادكم الله حرص يزيل نيات الحرص الحمد لله وكذلك ابن عمر كان يتحرى أن يسير موضع سير النبي صلى الله عليه وسلم وأنزل موضع منزله ويتوضع في السفري حيث رأى يتوضا ويصب فضل مائه على شجرة على شجر صب عليها ونحو ذلك مستحبة استحبه طائفة طائفة من العلماء ورأوه مستحبا ولم يستحب ذلك جمهور العلماء كما لم, يستحبه لم يفعله أكابر الصحابة كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي بن مسعود ومعاد بن جبل ولم يفعله ما مثل ما فعل ابن عمر ولو رأوه مستحبا لفعلوه كما كان ويتحرون متابعة, متابعة والاقتضاء, والاقتضاء, والاقتضاء به وذلك أن المتابعة أن يفعل مثلما فعل على وجه الذي فعل فإذا فعل فعلا على وجه العبادة شرع لنا أن نفعله على وجه العبادة وإذا قصد تخصيص مكان أو زمان بالعبادة خصصناه كل ذلك وما أتاكم الرسول فاخذوه منكم عنه فانته عليكم السلام ورحمة الله السلام. كما كان يقصد أن يطوف حول الكعبة وأن يستلم الحرير الأسود أن يصلي خلف المقام وكان يتحرى الصلاة عند الاستواء استواء المسجد المدينة وقصر الصعود إلى أعلى الصفا والمروة والدعاء والذكر هناك وكذلك عرفة ومزدلفه وغيره وأما ما فعله بحكم الاتفاق ولم يقصده مثل أن ينزل بمكان ويصلي فيه لكونه نزل لا قصدا هذا تفصيل لتصيسي بالصلاة والنزول فيه فإذا قصد نقص دقلي ذلك المكان بالصلاة أو النزول لم نكن متبعين لما يعني يعني لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقصد ذلك فأنتم على على القصد إذن, إذن لو قصدنا لسرنا مبتدعة لأننا فعلنا فعلا لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم قضى في للعبادة ولو جاء موافقة وأراد الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم وأتساء بقول لكم في رسول الله أسوة حسنة قد نقول له تأخذ الأجعة ذلك لكن لا تشيع بأن هذه هي سنة كان ينهى عمر عن ذلك كما ثابت بالإسناد الصحيح من حديث شعباء عن سليمان التيمي عن المعروف ابن سويد قال كان عمر الخطاب الله عنه في سفر في سفر فصلى الغدات ثم أتى على مكان فجعل الناس يأتون فيقولون نعم قطع الشجرة أصلا خوفا من التبرك بها فيقولون صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم فقال عمر إنما هلك أهل الكتاب أنهم اتبعوا أثار أنبيائهم فاتخذوا كنائس وبيعا فمن عرضت له الصلاة فريصلي وإلا فليمضي يعني إذا جاءت وفاقا فريفعل لكن لا يتقصده فلما كان النبي صلى الله عليه وسلم لم يقصد تخصيص الصلاة فيه بل صلى فيه لأنه موضع نزوله رأى عمر أن مشاركته في صورة الفعل من غير الموافقة له في قصدي ليست متابع بل تقصد ذلك المكان بالصوات من بدع أهل الكتاب التي هلكوا بها لابد أن نفهم هذه مسألة جيدا لأن هذا تأسيس وتأصيل كل هذا الذي سيأتيك سردا بل هو تأسيس وتقعيد عالي جدا في هذا البات والمشكلة في أخواننا طوائف كده معينة أو حزب معين يعني المشكلة عندهم إنهم تقوقعوا في مسألة كلام المتأخرين وقالوا هذا المذهب ونحن مع المذهب ولو كان ولو كان المذاهب مختلفة يبقى كل واحد يأخذ بمذهبه أنتي الموضوع ولم يجعلوا الأرض الصلبة التي يعني تتهادها كل الأراضي أو الجبال أمامها والرجوع إلى في المتنازع فيه إلى الله وإلى الرسول في هذا الباب تأسيسا وتأصيلاً بفهم الصحابة. ولأن الله زكاهم فوق سبع سماءات يعني, يعني الذي الذي أتعبهم والغص في حلقهم ليما كل من اتكلم تقولون والصحابة والصالِمة لأن الصحابة الله زكاهم فوق سبع سماءات والنبي زكاهم وبينا أننا نأخذ عنهم العلم يبى إذا أنتم مهما مهما حدث لكم لن يضن الله بعلم على هؤلاء ويأتي بها به لكم ونعم قد نقول كم ترك ال الأول للآخر لكن قد ونقول فإن الأم لا فيها لا يقطع عن الخير لكن هذا الخير على طريق ليس عن الحيد عن هذا الطريق وزاد تأسيس عمر بن الخطاب قال أن هذه من بدع أهل الكتاب هذه من بدع أهل الكتاب وذلك نحارب البدعة جدا يقولون انت أنتم توسعتم في رد البدعة يقولون أنتم توسعتم جدا في تأصيل البدعة بدع إضافية و... والكلام بقى على البدع أنها تدور عليها الخمسة أحكام وما دام قال عالم الروماني أنا أقول ببأن الأزد نعسان بلغ أن نكون مشاهدا مطلقا لكن قوله هذا قول مصادم لجميع ما جاء في الكتاب والسنة أن البدع يدور عليها الأحكام الخمسة بدعة مستحبة بدعة واجبة بدعة مكروهة بدعة مندوبة هذا كلام باطل باطل مش كلام ضعيف كلام باطل أصالة لا يمكن أخذه فشو عايز المسلمين عند شابوا فيه بما في ذلك ففأع ذلك متشبه بالنبي صلى الله عليه وسلم في الصورة متشابه باليهود والنصارى في القصد الذي هو عمل القلب لأنه تعامل بها معها على أنها سنة وهذا هو الأصل إن المتابع في السنة أبلغ من المتابع في سورة العمل وهذا لما اشتبه على كثير من العلماء جلست الاستراحة ألف على استحذابا أو لحادة عارضة عارضة تنازعوا فيها وكذلك نزوله بالمحصب عند الخروج من من منا لما لما اشتبه على على لما اشتبه على هل فعله لا نو كان أسمح لخروجه أو لكونه سنة تنازعوا في ذلك ومن هذا وضع ابن عمر يده على مقعد النبي صلى الله عليه وسلم وتعريف معباس البصرة وعمرو محمد بالكوفة وأيضا يعني فإن هذا لم يكن لما لم يكن مما يفعله سائل الصحابة لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم شرعه الأمة هو مبالغة من ابن عمر في تقصي فعل نبي تقصه ويقول لأن القدم تأتي على القدم وابن عباس أيضا أراد السنة في هذا الباب لم يكن أن يقال هذا سنة مستحبة بالغاية وأن يقال هذا ساغ فيه لشهاد الصحابة يا رب أنه بذلك يكون نعم هناك هنا من الجبال شاء الله ورحمة الله يقول أو مما لا ينكر على فعله لانه مما يسوق فيه الاجتهاد لا لانه سنه مستحبه عن النبي صلى الله عليه وسلم او في التعريف انه لا باس باحيانا العرض اذا لم يجعل سنه راتبه وهكذا يقول ائمه العلم في هذا امثاله طاره يكرهونه وطاره يسوونه في يسوونه في الاجتهاد سنة فيه إذا سنة ولا يقول عالم بالسنة أن هذه سنة مشروعة للمسلمين عموما لكن وقع في الاختلاف وقع في الاختلاف ولأن ابن عمر ذو أرضاء سري ففعل ابن عمر أيضاً لا يسقط سقوطا تاما ولكن فعل ال فعل ابن عمر له ما له من من وجهة النظر التي بها يأتسي برسول الله صلى الله عليه وسلم فإن ذلك يقال انما يقال شرعه رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ ليس لغيره أن يسن ولا أن يشرع وما سنه خلفاء الراشدون فانما سنه بامره فهو من سننه ولا يكون في الدين واجبا الا ما اعجبه ولا حراما الا ما حرمه ولا مستحبا الا ما استحبه ولا مكروها الا ما كرهه ولا مباحا الا ما اباحه وهكذا في الاباحات كما استباح ابو طلحه اثر البرد ووصائم البرد واستباح ذيفه السحور بعد ظهور الضوء المنتشر حتى قيل هو النهار إلا أن الشمس لم تطلع وغيرهما من الصحابة قد اجتهد في ذلك فأنا نقول بذلك فوجب الرد إلى الكتاب والسنة عندما تنازع الصحابة بد من الرد إلى الكتاب والسنة وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه الله وإن كنا نقول بأن قول الصاحب الذي لم يخالفه صاحب صاحب غيره أنه حجة على المسلمين الأرض به وكذلك الكراهة والتحريم مثل كراهة عمر وابنه الطيب قبل الطواب بالبيت وكراهة من كره من الصحابة فسخ الحج للتمتع أو التمتع المطلقا كل ذلك كان اجتهاد منهم لكنه مصاد منصا طرح أورع تقدير مسافة القاصر حد هو أنه لا يقصر يقصر بدون ذلك كما قال ابن عباس بن عمر في الأربعة برد ومن ذلك قول سلمان إن الريق نجس وقول ابن عمر إن الكتابية لا يبيض نكاحها وهذا كل شذوذ هذا شذوذ وكل ذلك اختلاف لأن الصحابة خالفوهم جميعا وتوريث معايزة معاوية المسلم من الكافر وهذا أخذ به شيخ رسولان وهو ايضا شهد لأنه مخالف مصادم للنص ومن عمر بن صالح للجنوب أن يتيمم وقال علي وزيد بن عمر في المفوضه انه لا مهر لها إذا مات الزوج لأنها استخد من الملاث يعني وصح لها مهر كامل وهذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال علي وابن عباس المتوفى عنها الحامل انه قال تبقى بعد الاجلين إنها تبقى أبعد الأجلين, الأجلين وقال عليه وغيري ان المحرم المحر مات بطل احرام وفعل, وفعل فيه ما يفعل به الحلال وهذا مصادم لنص صريح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال, قال, قال غسلوه وقال, وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تخمر راسه نعم ولا تحنطوه يعني لا تقربوا منه الطيب فانه يبعث يوم القيامه ملبيا وعن عمر ايضا قال لا يجوز الاشتراك في الحج وقول ابن عباس وغيره المتفقان ليس عليها لزوم المنزل، والدليل بأسلام سلمان عن غيره أن أنه ورد أنها تلزم المن المنزل، وقول عمر بن مسعود إن المبتود لها السكنة والنفقة وأنثى ذلك مما تنزع فيها. في الصحابة فإنه في رد إلى الله والرسول ونظر هذا الكثير فلا يكون شريعة للأمة إلا ما شرعه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا القول الرجل الصحيح في هذا الباب لا لكن هذا كما قلنا إقرار من ابن زمية بوجود في مسألة التوسل بجاه النبي صلى الله عليه وسلم ومن قال العلماء إن قول الصحيح حج فإنما قاله إذا لم يخالفه غير من الصحابة ولا عرف نص يخالفه ثم إذا اشتهر ولم ينكره كان إقرارا يعني كان إجماعا سكوتيا وأما إذا لم يشترف هذا إن عرف أن عرف أن غيره من خالفه قد يقال هو حجة وأما إذا عرف أنه, أنه خالفه فليس بحج بالاتفاق لأنه سنتخ غير بين بين القوليني وأما إذا لم يعرف هل وافقه غيره أو خالفه ولم يجنب أحد ولم يجنب أحداً متى كانت لم يجنب أحداً ومتى متى كانت السنة تدخل على خلال كانت الحجه في سنة النبي صلى الله عليه وسلم لا فيما يخالفها بلا غيب عنده الام يعني علي او ابن عباس لم يبلغ الاعتذار له واجب لم يبلغوا من روايه لم من رواية. ولم يبلغوا الحديث كما فعل علي بن ابي طالب لما رايت الامر امرا منكرا أجشت ناري ودعوت قنبرا فابن عباس عنكر عليه قال او كنت مكانه لقتلتوهم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال شوف قولنا فصل هنا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال بيبي هو قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يعذب بالنار إلا رب النار قال قال وإذا كان كذلك فمعلوم أنه إذا ثبت عن عصمان بن حيث أو غير أنه جعل من المشروع المستحب أن يتوسل بالنمسان بعد موته من غير أن يكون النمسان دعيا ولا شفعا يعني هذا الكلام كيف يقول الشفع فيه طيب كيف كان باطل وهو أصلا مات ولم يدعو له لم يروا هذا بصحابه لم يروا هذا مشروعا بعد ما كما كان يشعر في حياته بل كانوا في الاستثقاء في حياته يتوسلون به بدعائه قال ادعونا لنا ونزل والماء يتحاضر بين الحي. فلما مات لم يتوسلوا به بل قال عمر في دعاء الصلاة المشهور ثابت باتفاقه العلم المحضر من المهجين والأنصار في عام الرمادة المشهور لما اشتد من الجد حتى حلف عمر لا يأكل سمنا حتى يخصب الناس ثم لما استسقى بالعباس قال اللهم إنا كنا إذا أجدبنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فسقنا وإنا نتوسل إليك بعم نبينا بنبينا. يعني بدعاء نبينا لأنه كان يقول ادعوا لي نعم. أو اضع لنا فيسقون وهذا دعاء أقره عليه جميع الصحابة ولذلك وقال يا عباس قم فادعوا قم فادعو ودعى بمثله معاوية بن أبي سفيان في خلافته لما استثقى بالناس واتى بالأسود وقال له قم فادعوا فلو كان توصلهم بالنبي صلى الله عليه وسلم بعد مماتي كتوصلهم به في حياتي لقالوا كيف نتوسل بمثل العباس ويزيد بن الأسود ونحوهما ونعدل عن التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم هو أفضل خلاق وهو افضل وسائل وهو واعظمها عند عند عند هو عند الله دائما في علاه فلما لم يقل ذلك أحد منهم فقد علم انهم في حياتي إنما توسلوا بدعاءي وشفاعتي وبعدما مات توسلوا بدعاء غيره وشفاعة غيره علِم علِم أن المشروع عندهم التوسل بدعاء متوسَّل به لا بذاته وحديث الأعمَّ حُجَّة لعمر وعامة الصحابة فإنه نما أمر الأعمَّ أن يتوسل إلى الله بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم ودعاءه لا بذاته وقال له في في الدعاء قل اللهم فشفعه فيا. وإذا قدر أن بعض الصحابة أمر غيره أن يتوسل بذاته لا بشفعاته ولم يأمر على المشروع بل ببعضه وترك سائره المتضمن للتوسل بشفعاته كان ما فعل عمر الخطاب هو الموافق للسنة وكان المخالف محجوجا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وكان حديث رواه النبي صلى الله عليه وسلم حج عليه لا له وهنا سنقول خالف الصحابة بعضهم بعضا وإذا ورد الخلاف والنزاع فالفصل فصل الخطاب فقال الله قال الرسول قال أما القسم الثالث نقف عنده بإذن الله تعالى نقف يا أسياء لا تفضل بزاكم الله كل خير أحسن الله عليكم ونفع الله بكم